بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانتا حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فِيكَ بَدْرْ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَمْ بَدَأْ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النجدين. فَإِنْ قَتَحَ الْعَلْقَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَلْقَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ